لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على يا بنانا بل يريد الإنسان ليفجر آمانا يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر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 ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه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 كان على فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أَيَحْسَبُونَ أَن لم يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةَ يَتِي مَنْ ذَا مَقَرَبَةَ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةَ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم. عليهم ناهم